Allahu يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يناب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا من بَعْدِ مَا جَاءَ أَكْمُ الْعِلْمُ بَغِيَانٍ بَيْنَهُمْ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 الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرف.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 ذا الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ما رزقناهم ينفرون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 سَارَ بَعْدَهُ ظُلْمُهُ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ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 أسراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أنا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم